في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فصلى صدرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا، إنهم يرونه بعيدا، ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل حميم يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدى من عذاب يوم إذن ببني، يود المجرم لو يفتدى من عذاب يوم إذن ببني، وصاحبته وأخيه. وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضاء نزاعة للشوا كلا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 وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ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 فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْتِيِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَقُمَ عُقْلُ مَرِئٍ مِنْهُمْ أَيْ يُدْخِلَ جَنَّةً نَعِيمٌ كَلَّا إِنَّ خَلَقَنَا هُمْ يَعْلَمُونَ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 يوم يخرجون من الأجداد سرا عن كأنهم كأنهم إلى نصيب يفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.